بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إذا صار المصدر الحديث عبارة عن الارتكاز العقلائي فإجمالان نحن نقبل أن الارتكاز العقلائي يقتضي ضمان المثل ولكن المفروض إذن أن نأخذ بكل الارتكازات العقلائيه لا بارتكاز واحد ونترك ارتكازا اخر فالارتكاز العقلائي اجمالا حكم بضمان المثل هذا مقبول لكن بالمقابل نحن نرى فارقا في الارتكازات العقلائيه بين نزول القيمه السوقيه للمال وبين نزول القيمه الاستعماليه للمال فنفس ذاك الارتكاز العقلائي يضمن القيمه الاستعماليه نعم لا يضمن القيمه السوقيه يعني لو ان السوق انكسر استيراد التجار هذا لا يضمن لا التجار يضمنون بعدين أنا اعترض على التجار أقول لماذا أنتم استوردتوا حتى أنكسر أنا التجار يرمنون ولا ذاك الذي أخذ مني المبيع بالبيع الفاسد يضمن ويقال الآن نزلت القيمة أما القيمة الاستعماليه فليست هكذا فهذا أعطيته ببيع فاسد في قلب الصيف الآن أفرض أن الثلج منكسر نهائيا لأنه بعد ما وصلنا إلى قلب الشتاء مثلا ما وصلنا إلى الخريف هنا فيعطيني أكثر من الثلج الذي أخذ مني خالص. أقول له القيمة الصمالية الآن ساقطة هذه هم مضمون قال السير الخوي رحمه الله في التنقيف لو نزلت قيمة التالف مثلي يو مرت فالظاهر أنه فالظاهر أنه يجب رد المثل دون القيمة يقول التالف المثلي لو نزلت قيمته ولكن لم تسقط نهائيا فقط إلى قيمة هنا يجب رد المثل رغم, رغم نزول القيمة لان حاله حال العين كيف ان العين لو كانت باقيه ونزلت قيمته اليس يرد لي العين يقول هذا العين الذي أخذته اخذتها منك بالبيع الفاسد اخذت لان حاله حال العين اذا كانت باقيه ونزلت قيمتها السوقيه يعبر السيد الخوي رحمه الله نزلت قيمتها السوقيه هذا في مصطلحنا احنا نقول القيمه السوقيه غير القيمه الاستعماليه القيمه السوقيه تنكسر بمثل استيراد التجار والقيمه الاستعماليه تنكسر بمثل برد الهواء بالنسبة للثلج مثلا هذا مصطلح هو قد يعني لا مشاحته في الاصطلاح هو قد يقصد بالقيمة السوقية لعله فد معنى واسع يعني حتى برد الجو قد يسميه بالقيمة السوقية لا نريد ان نناقشه في المصطلحات لكن عندئذن نناقشه في اطلاق العباره ان كان سمينا كل بالقيمة السوقية فنناقشه في قوله وتنزلت قيمتها السوقية فلا اشكاله في ان رد الزائد على المثل غير واجبا على الظالم هذا على الاطلاق من قبل عليكم السلام ورحمة الله لأنه ضامن للمثل ولا ربط لنقصان القيمة في السوق به. هذا الكلام على إطلاقه ما نقبل ما نقول إذا كانت نتيجة نزول قيمة عبارة عن سقوط عن نزول قيمة القيمة الاستعمارية يضمن لماذا ما لا يضمن حتى ولو لم يكن غاصبا قد يكون غاصب فنقول بالضمان بنكث أنه هو ضررني هو خسرني نتمسك بالأضرار مثلا هذا شيءون لكن لا حتى لو لم يكن هو غاصما نحكمه بالضمان يقول هو رحمه الله يقول ويؤيده ذاكر بعنوان تأييد السماعي هو مره يقصد بالتأييد هل يعتبر هذا دليل اذا السماع ما او تأييد باعتبار أن التعارض الموجود في الرواية ما سمه التأييد على كل حال يقول ويؤيده ما عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس ق... قال كتبت الى الأب... الى ابن الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل عشرة دراهم وأن وأن السلطان أسقط تلك الدرهم وجاء بدرا بدراهم أغلى من تلك الدرهم أو أعلى من تلك الدرهم هذا سما أغلى أو أعلى على اختلاف النسخ لأن الدراهم وقتئذ ما كانت مثل دراهمنا اليوم لو أن السلطان أسقط اعتباره أو أسقط سكته هذا ينتهي تماما لا لكن ما كان ينتهي تماما لأنه على كل حال فضل والفضل إلى غيمة ولهذا يقول جاء بدرهم أغلاء أو أعلى من تلك الدرام الأولى ولها اليوم وضيعا في أظن في نقل الشيخ الطوسي بس خد عك النقل ضعيف بس ابن جل أظن في نقل الشيخ الطوسي جاي وللدرهم الأولى وضيعة على كل المقصود واحد لها اليوم وضيعة يعني الدراهم الأولى لها وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان كتب عليه السلام لك الدراهم الأولى فيقول السيد الخوي رحمه الله ترى أن الرواية وهي صحلة السند يقول لك الدراهم الأولى والسبب هذا هو السيد الخوئي هذا يعلمه يقول فإن الإمام حكم بأن له الدراهم الأولى مع فرض تنزل قيمتها لأنها ما ساقط نهائيا لأنها فضة على حاله وأن لها وضيعة ولا يتوهم دلالتها على اشتغال بالمثل حتى مع فرق السقوط يعني المالية لا تقول هذه الرواية دلت على خلاف ما تقول أيها السيد قوي لأنه يقول أن الدرهم أسقطها السلطة أسقطها السلطان يعني ما بقى له قيمة لا تقول هكذا لأن الدراهم المتعارفة في تلك الأحصار كانت من الفضه فكانت لموادها مالية فاسقاط السلطان كان موجبا لنقض ماليتها لا زوال ماليتها راسا المصدر مجلد ستة وثلاثين من موسوعة الامام الخوئي صفحة 265 و266 خوب. اقول استشهاده بهذه الصحيحة حسب نقل الشيخ والصدوق. الشيخ والصدوق نقاله هذه الصحيحة بهذه اللغة لك الدراهم الأولى هذا يرد عليها أنها مقاربة بنسخة الكافي والتي هي في المسائل أصبحت الرواية الأولى وتلك في البسائل أصبحت الرواية الثانية نسخة الكافي نسخة الكافي هذا الشكل يقول على عكس هذا يقول كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل هنا نبي ثلاثة آلاف دفن بينما ذلك قال عشر درا كان لي على رجل عشر درا ما أدي عشر دراهم أو عشرة آلاف دراهم أنا كاتب عشرة دراهم صفحة ميتين وستة الحديث الثاني كان لي على رجل دراهم يعني ما عشرة ما بين السافل الوسائل الموجود دراهم أنا بالبيت إن شاء الله أراجعه لي تهديب للصفصار حتى أرى أنه هناك كتب عشر دران خب هذه الرواية لو قارناها بما ورد في الكافي في الكافي هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيشه عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم لان السلطان اسقطها لان السلطان اسقطت هذا تعبيد مونة الصواعي وليست تنفق اليوم مقصودا ان السلطان اسقطت فلي عليه تلك الدراهم باعيانها او ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب الي لك ان تأخذ ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس هذه رواية خب فهل هما رواية واحدة أو روايتان هذا السؤال نطرح ورد في تعبير الشيخ الطرسي كان لي على رجل دراهم انا هنا لكاتب كاتب انه في تعبير الصدوق وارد اشهر دراهم الفقيه ما جايبوا يا صدوق بس ذاكر هنا المصدر الفقيه مجلد ثلاثة حديث خمس مية وثلاثة صفحة مية واثمانطعش بحسب طبعة الأخندي هناك وارد كان لي عرار رجل عشر درام وفي التعبير الطلسي كان لي على رجل دراهم عشر ما دراهم هذا التهذيب المجلد السابق حديث خمس مئة وسبعة صفحة مئة واسبوطعش حسب قبعة الآخم وكذلك الاصبصار مجلد ثلاثة حديث 243 صفحة 99 حسب طبعة الاخن الذي يؤيد وحدة الرواية وحدة السند من محمد بن عيسى الى الامام عليه السلام محمد ابن عيسى محمد ابن عيسى عن يونس يعني يونس سبع عبد الرحمة هذا في كل هذا وارد محمد بن عيسى عن يونس عن الامام والامام هو نفسه الامام الامام الرضا والراوي اللي قبل يونس يعني يونس بن عبد الرحمن واللي قبل يونس بن عبد الرحمن محمد بن عيسى طبعا هذا يؤيد يدعى دعما دعما قويا ان الرواية واحدة فاذا اخذنا ب نسخة كان لي على رجل دراهم هذا يناسب جدا واحدة الرواية خب هنا قال دراهم هناك في الكافي قال ثلاثة ثلاثة آرف دراهم ماكت عرض بينهما والسند خب يؤيد يدعم والوحدة الامام ووحدة السند يدعم أن الرواية واحدة والعبارة تناسب أن يكون واحد أما لو أخذنا بنسخة عشرة دراهم هذا يشير إلى أنه روايتان إذا لأن هذا ثالث عشرة درائم الكافي قال ثلاثة آلاف درهم فلو جزمنا بوحدة الرواية إذن دخل هذا في الأحاديث المضطربة المت المت مضطرب في بعض النقول جاي أنه لك الدراهم الأولى في بعض النقول جاي أنه لك الدراهم الثاني فالروايه تسقط باضطراب المت ولو أخذنا ولو احتملنا تعدد الرواية او بنينا على تعدد الرواية اذا روايتان متعاربتان والجمع بينهما الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي تصديا للجمع بينهما الشيخ الطوسي في الاستبصار لا ليس في التهذيب التهذيب بيذكر اسر الروايات لكن في الاستبصار تصدى للجمع الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه تصدى للجمع بين الروايتين جمع الصدوق ما يلي يقول الصدوق رحمه الله والحديثان متفقان غير مختلفين يعني يجمع بينهم فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس يعني لو كان له الدراهم بنقد معروف يعني نص منذ البيت في توافقهما أن درهم بالنقد الفلاني يعني بالسكه الفلانية الان أنت بدلت تبدلت السكة؟, السكه أنت لك السكة الأولى كانت توافقهم بكما على ذلك بنقد معروف فليس له إلا ذاك لك النقد يعني تلك السك أما لو كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف يعني ما كانوا شارطين السكه الفلانية إنما دراهم بكذا وزن بوزن عشر آلاف أو بأي وزن مك خب هنا له الدراهم الرائجة اليوم تلك الدرام اللي سقطت ليست له النما درامون راجي اليوم هذا جمع يقوله الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه طبعا هذا الجمع كما ترونه جمع تبرعي اللسان واحد اللهجة واحدة البيان واحد ما معنى هذا هذا جمع لا بس من باب احتمال انه ان تكون كلتا روايتين كام مكان يحتمل ان يحمل على هذا الجمع إلا, الا ان هذا جمع تبرعي في عالم الجموع العرفيه لا قيمه له إلى الى الشيخ الطوسي رحمه الله الشيخ الطوسي في التهريب خذ ما يتعرض للجمع لكن في الاستبصار تعرض للجمع فالاستبصار هكذا جال يقول لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا تكون حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها وإنما له قيمه الدراهم الاولى فليس له المطالبه بالدراهم التي تكون في الحال يعني يقول الروايه التي قالت لك الدراهم الثانيه صحيح لك الدراهم الثانيه لان الدراهم الاولى ساقط والرواية التي قالت لك الدراهم الاولى يقصد قيمه الدراهم الاولى خموا نفس الدرهم الاولى لان الدرهم الأولى سقطت لك قيمتها قيمتها هم شششش قيمتها يعني الدراهم الثانيه هي التي تعطى مكان الدرهم الاولى حتى يصير بقيمته هكذا جمع هذا الجمع لعله لعله انزل من جمع الشيخ الصدوق هذا الجمع كما ترونه جمع تبرعي بحث لا لك الدرائم الأولى ليست سقطة بالمرأة لها قيمة خب هو صح أنتوا تقولون لها قيمة لأنها فضة هو يقول سقطت ما ينظر إلى فضيته ينظر إلى نقديته يقول سقطت خب. سقطت لك درائم الأولى يعني لك قيمة الدرهم الأولى يعني هم رجعوا إلى الدرائم الثالي هكذا جمع على كل حال هذه الجمع كلها تبرعية لاغمة لها وعليه فهذه الرواية إما روايتان متعارضتان وإما رواية واحدة مضطربة المت أحد الأمرين فما معنى الاستشهاد بهذه الرواية وهناك رواية ثالثة Nu, is مضمرة صفوان وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله, سأله مضمرة هذه سأله معاوية بن السعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت بلا يباعدها شيء الصاحب الدراهم الدراهم الاولى او الجائزه التي تجوز بين الناس قال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى هذا مثلا مؤيد لفتوى الشيخ الخوي لانه قال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى الا ان هذه الرواية من ناحيه السند انا هنا نكاتب أنه ساقط لأن هذه الرواية أولا ساقط بمحمد بن عبد الجبار فإن, فإن محمد بن عبد الجبار لا دليل على وثاقته على وجوده في تفسير القمي وأحنا منؤمن بهذا التوثيق أن كل ما ورد في تفسير القمي فهو صحيح لا نؤمن به ثانيا ساقط حتى لو قبلنا ذاك المبنى مم. ان ودوده في تفسير القمي اشفعله خبي عن العباس هذا رجل مجهول منع من عنصر من الجبن فهذا روايه ساقط السقوط الكامل باعتبار العباس <تصفيق> يقولون انه ينصرف الى ال... هالروايات المضمرة تنصرف الى الامام عليه السلام خوب يعني هذا الحل اللي جايبيه للعلماء في كل الروايات المضمرة يقولون فيما بين الروايات الضمير كان اشاره الى الامام خب والسعيد انا ما راجعت معاوت ابن السعيد اشوف ثقة او لا ما راجعت في الرجال تبدون تراجعوا بس مو مهم يعني الصفوان هو ثقة وصفان ين يقول ساله معاويه وأجاب الامام يعني صفوان دا يقره الروائي ساله معاويه بن سعيد وعجاب الامام فلنفترض حتى لم لم لو لم تثبت روايه سعيد روا حتى لم, لم تثبت وثاقه معاويه بن سعيد قول هذا هم يقول محمد بن عبد الجبار هم قول وارد في تفسير القمي هم أفرض أنه ما يضر على الأقل يبغى العباص الذي هو ما مجهول. فالرواية ساخطة وعليه فالاستشهاد برواية من هذا القبيل ليس في محله هذا الدليل الذي يقوله السيد الخوئي رحمه الله وهو أنه المثل مضمون بالمثل بالسيرة العقلائيه لازمه أنه القيم أيضا لو وجدت له صدفة مثل ما يسمى في عرف الفقهاء والقيم صدفة وجدت له مثل يجب أن نقول أنه يضمن بالمثل لأن الدليل صار الارتكاز إلا اللهم إذا وجدنا نصوصا لفظية تسقط المثل وتثبت القيمة وهذا ما نبحثه بعد ذلك إن شاء الله بينما ننتهي إلى عندما نأتي من أدلة متلية المرح سننتقل إن شاء الله لا أدلة قيمية القيميات قيميات ونسرد الروايات التي يُصدَر بها على قيمية القيميات إن شاء الله أقول بقطع النظر عن تلك الروايات المفروض بنا أو أو المفروض للأخوة رحمه الله أن يقول أن في القيمياتهم لو وجد مثل صدفتان يكونوا مبنونا وهذا ما قاله بالفعل حيث ذكر على ما آرد في التنقيح ذكر إذا كان مثل التالف في القيمي موجودا صدفتان أو كان في ذمة المالك مثله للضامن ما وجد ما وجد المثل صدفتان ولكن الصدفتان كان مثل هذا عينا في ذمة المالك ام يجب ان يقول يتهاتر يجب ان يقول هكذا هذا الضامن ضمن ذراعا من كرباس والكرباس في ذاك الزمان القديم كان يعتبر قيميا لان الكرباس اللي كانوا الكرباس اللي كانوا ينسجوه ما كان مثل المكان اليوم اللي تنسج اقمشه متماثله تماما اذرع متماثله تماما ما كان اشكك فالكرباس ضاعتها ضاعيتا يعتبر قيميا لكن صدفة هذا المالك كان في ذمته ذراع من كرباص تماثل تماما الذراع الذي ضمنه الضامن يجب أن يقول هنا يتهاتران وقد قال السير الخوي التزم بهالنتيج قال انه إذا كان مثل التالس القيمي موجودا صدفه أو كان في ذمة المالك مثله للضامن لا ريب في أن القيمي إذا تلف وكان مثله موجودا لازم أداء المثل دون القيمة وأما ما ورد من أداء القيمة في بعض النصوص يقول خب تصنع بروايات قيمية القيميات يقول تلك منصرف روايات قيمية القيميات فهو محمول على صورة تعدر المثل لأنه في القيميات عاده المثل ما موجود ولهذا أدوات قالت أنه عليه القيمة هكذا يقول هو إلى أن قال السيد الخوي وأما الإجماع المدعى في المقام على ضمان القيم بالقيمه فلا إطلاق له يشمل صورة تيسر المثل أما أن أرى أن تتمسك بالإجماع الذي يدل على أن القيمي مضمون بالقيمة يقول الإجماع حم لا إطلاق له لا ينظر الإجماع إلى حالة من هذا القبيل وكذا لو كانت الطالب للمشتري هو القيمي وكان في ذمة المالك أيضا مثله فلا تصل النوبة إلى القيمة أيضا بل لا بد من التعاطر القهري كما لو كان لكل منهما على ذمة الآخر ذراع من الكرباص هذه المصدر مجلد ستة وثلاثين من مرسوعة الإمام الخوي صفحة مائتين واثنين وسبعة وعلى كل حال الجماعات المنغولة هو أصلاً ما يؤمن كان كباغ المحققين المتأخين لا يؤمنون بالجماعات المنغولة خب الان انا اعتقد انه يجب ان نرجع الى رواية الى روايات قيمية القيميات هذا ينبغي ملاحظتها لكي نرى ان رواية روايات قيمية القيميات هل تدل على انه انا هكذا ادعي انا ادعي إدعاء أنتم علماء الأمة تستطيعون أن تعارضوني وتقولوا لهذا ادعاء إدعاءك إلك أنا إدعايا حسب ارتكازي الارتكاز العرفي الموجود عندي أنا هكذا أقول أقول مقتضى القاعدة هو ضمان المثل حتى في قيميات حتى القيمي الذي لم يوجد له مثل ابدا لا كان له مثل ولو صدفتها ما كان عندي مثل ولا في ظمة ولا في ذمه المالك كان له مثل حتى يتهادران مع ذلك أقول عليه المثل خب اسألوني ما معنى عليه المثل خُم أصلاً ما موجود؟ ما موجود مثل ما معنى عليه المثل؟ ما والأثر والأثر العملي لوجود المثل عليه أقول الأثر العملي لوجود المثل عليه طبعاً هو حينما ما يأخذ منه يأخذ منه قيمة يأخذ مثل ما موجود فبشكل يأخذ منه قيمة لكن الأثر العملي لوجود المثل في دمته هو أنه سيأخذ منه دائما قيمة يوم الأداء. هذا هذا الأثر العملي. ليس هذا البحث المعروف أنه هل اعلى القيام أو أثناء القيام او أو ماذا لا؟ يتعين دائما قيمته من الأداء. لان المثل هو الموجود في ذمته رغم ان المثل ما موجود اصلا خارجا في يوم الاداء طبعا يعطي قيمه وما يقدر يعطي مثل يعطي قيمه لكن قيمه يوم الاداء هذا الذي اقوله أنتم شو تقبلون او ما تقبلون معلوم. يبقى ان نراجع الروايات لكي نرى أن الروايات هل تدل على شيء آخر غير هذا أو لا فإن دلت الروايات على شيء آخر غير هذا طبعا نعدل إلى ما تقول الروايات لأنها تعبد بعد تعبد من قبل الشريعه والروايات أظن أنني جامعها إذا أنا ما مشتبه جامعها في كتابي في كل عهود ولهذا ووصيكم بمطالعة هذا الكتاب آخر الجزء الثاني أظن أنني جامع كل هالروايات هناك والمفروض بنا أن نبحثها بحثا دقيقا إن شاء الله من يوم شنوه يوم أربعة من يوم السبت إن شاء الله نبحث ذلك بحثا دقيقا